قائمة على أصولها فبإذن اللَّهِ وليخس الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله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 رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاونياء منكم وما فَاتَّقُوا الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله شديد العقاب للفقراء أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَوُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْمَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَنَّوُا الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ على فُسِحَ هِم وَلَمْ كَنَ بِهِم خَصَاص وَمَن يَقْشُ حَ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ